بارك صلوى مع انتي جمعة معلتي 12 صفر محرم شحن 84 4 هجريه كمون 10 اكتوبر قلت الشحن 10 شمون ميلادي اذان وسدز لنا كتاب كنزه الاصول الثلاثه فتنسلست مسراتات وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العسيمين رحمه الله تعالى وخزازروز دلي مالتيو اذا كتاب ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ابز مسجد جمعات كنودا الله والحمد لله صبر قرنا درقه كلتعمه زياده غسلنا والحمد لله دما مزا زميل بتصل لنا مالتيو وكل شيء ولا يوحد قد سالت وخينه بارك الله كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زبله مالتي احب الاعمال الى الله وإن قلب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل احياكم اتى نعبد ربي استفت ويله الله عليه صرح نعبد ربي استفت وصرح ولا يوحد تتسال الحمد لله رب وفقنا غسلنا غسلنا حج قلت كلت اغسل تفنانا ما قلت زين قلت اغسل كاني لو يحن تغسل موثب زمت زل لو مزازم يفون حسال الله ان يطيل اعمارنا على طاعته رب سبحانه وتعالى عفر عفيانا حبيبنا ارتي طاعنا ناتو سبحانه وتعالى بارك سبزه حالفه بزعبه الحكم بغير ما انزل الله ناتي شريعه يا رب زورو دو غديف ابتي لك سبع ده حنصو بؤخ خيط اذا تحكم فردناتو وسدنا مالتي طبعا ابتدى بلب بشريعه زي قبل المخ و نطع حساسات ما يدق سبع حساسو حكطات و خد كذا لنا زبلتو غينو اذا كفيري والله معناتو زقداي زينت قداي بلب زامنن بلب زخادون ببين دا تي رب زورو دو شرعي زي, زي, زي, زي ما كفري ولا انا اسلمت بل بشرعنا يرب زوروته خ خيدالو بو زيك تزيك تزي بو زيك لحركينو گل هزي كافريو. سلزي كافريو كابسلمنا يوصالو بلبوه سلازي امنلو لشرعي ولو انا امين تبل بفلحس اذا مناثق صرح والا مؤمن كل جزئ رب سبحانه وتعالى حكف ويفرج خب كله دس دا بولو بلوبو يز انل سوق بولو اذا كفر ومنافق خره خلوه اترب يزورده مالتي اذ يوم قدامه عايره مالتي لو معناتي خرسد القسم الثاني تتخال اي كفال مالته فرسل قول الله تعالى وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورة المائدة الآية 35 أب سورة المائدة قصري 35 35 آية رب سبحانه وتعالى انتهى بالآله وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِت ربي زوردو شرعي قدفو بَتَرَبُ زَوْرُدُ الشَّرْعِيَ إِنَّ اللَّيْلَ بِنَايِدِ كَسَبَات حَقِّي استَفَرَّ رَدَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جُمْ الله يَوْمَ جَاءَتْ قُدَّامَ تَائِهَ سَلَسْتَ آيَةَ يا شباب سَلَسْتَ آيَةَ قال له زين نحفظها وخلنا بسورة الفائدة ووقد سالين ابحث عن تجيء النرخ بما تشي سَلَسْتَ آيَةَ يا ذاتي أبتخال وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بَتِي ربي زورته شرعي ان بالي زباله بَتِي هيدا كسبات خمس ساعات زخده زيوم كاذالمون اللي وما بزخليتها عليكم السلام ورحمه الله وبركاته زي اب سوره المائده رقمها ايه 45 محمد اتى شريعة سلا زيت كفار دمك حت مالتي ابذا خالدتي ايدماني ظالمون عم يستيلوا ابذا سلسيت ايدماني انتايكم لو فيو براي وقولوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون سوره المائده الايه 47 اب سوره المائده ايه قصري 44 عدت دمانا زئاته ثالث سيتي ابزا ثالث سيتي غاني باتي شرعي رب سبحانه وتعالى زورو زي فرارت تخيرو زئاته فاسقون للو فسق دماني طاعه قديف كذب بكبار مالك و كل اندماني هو الكافرون اتقدفت عذرنا لنا يا شباب ابتا خاليتي ها شباب هوف ظالمون ظالمين للو ابتا ثالث سيتي فاسق سلس الوازع وسلس كاني كله حزن الكفر تلقى تقدمات الكفر اكبر وكفر اصغر والظلم تلقى الظلم الاكبر والظلم اصغر ربنا سبحانه وتعالى ان الشركه ظلم الو يا بني لا تشرك بالله ان الشركه يا شباب ظلم عظيم له انت شركائي ان الشركه لظلم عظيم فزي او زي ظلم بمعنى اكبر له وظلم اصغر ظلم اصغر معصي خول له مال ما وفسق تلناون فسق اكبر وفسق اصغر ابكلتوني في فلالو الله وبركاته انت مثال فسق هاي مالتيو هاي فتجاوز <تعلم> رب سبحانه وتعالى ففسق عن امره ففسق عن امر ربه اذا فسق زي فسق ابليس كفر وفسق قال له قال الذنوب كبائر الذنوب اذا قال فسقوا لذلك تكفيريون ابدسا قال له ومسلمين بجمله كفروا زلوا والعذاب الله اذا نكر الصرح زلوا شرعنا يرب قد افكا وخذ ام بالي وبال بشرعنا يرب زي ما ما اذا انت يخون الله ما له كفر يخون الله اذا كفر يخون الله اذا كفر زي اصغر دي واكبر اعزائي الله ظلمتنا دما ظلم الاكبر والاصغر عاد الظلم له شركي ليش ظلم دما ذرو بالمعاصي وفسق للادم فسق اكبر وفسق اصغر فسق ناى ابليس كفري فسق ناى المسلمين ذنوب المعاصي ذي كفر اكبر اي كونه كفر اكبر ناى ابليس كان دين ذوس ان كامل اذا ثلاث ذيات ايات الله رب سبحانه وتعالى ذا تشريع زي كيد تايل والله فاولائك هم الكافرون اتقدمت زين ها شباب تخليتي فاولائك هم الظالمون افتصلثيتي فاولائك هم الفاسقون احسنت اخوي عبد الرؤوف زين سلسلت زياتك كدرين على الله ده حرايف كله فاولائك هم الكافرون فاولائك هم الفاسقون فاولائك هم الظالمون اكبر دي اصغر كد الله اتى اكبرنا اعتقادي ذا ابنك قداي ذا شرعي بنبوزي امن له تخينه ازي سلازي فوسليم ايكونوف كفيري ان ده امن له الدنيا قداي كويلو رشوه قبوله بيدو مش شرعي امن كويس لكن تقبوه هذا اللي هو يدماني نتي بوسط سحابا لو زول لوث تحدي قبر قلت له لا خيبص لازم بشارع سخيدك كشت لفدي بدي تحكن يدق سباتكم وتطوقوا لي عبيت فرجي بالمالات حجزنا انصار يزغبروا زول لوفر نتي حساعات هاي يدق سبات امروا بشارع خيدو على تاكون بتشريعيه امنلي قد اكبر ضعف الايمان قال له ان زي يكفر ولذلك الشيخ ابن الله رحمه الله تعالى وهل هذه الاوصاف الثلاثه تتنزل على وصف واحد اذا ثلاث زياتها يا شباب انا الزنجرني فاولئك هم كافرون اتغليتي ظالمون تسلستي فاسق ثلاث زياتها ازي نس بمعنى ان كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق كل حدج ويسفل للالواء ذلست زياته زي فهؤلاء هم الكافرون ترحب لهم سبحانه وتعالى الظالمون له الفاسقون بين الدينر اية لان الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق لا تكنوا رب سبحانه وتعالى ظالمون الوامن. بظلم وصفور بظلم جل لسومي ظلم ادماني عفص مالك والفسق طبون فاسقون يرو من كفار فرب سبحانه وتعالى انتهالو فقال تعالى والكافرون هم الظالمون فطب كفر ظالمون له اذا بصوره البقره ايات قصري ترتيبا 5 4 ايتهم كرسي ذ ذئ رء زئ ا ايه زئ ا رغب ما لك والكافرون هم الظالمون ها شباب الكفار انتو يوصفو ظالمون لهم حكي ظالمون عمسوا مالك وذ الظلم زقن ظلم الاصغر يكون اي شيء ظلم لا تشرك بالله ان الشركه لظلم عظيم حجزاء شركه زيان ان الشركه لظلم عظيم ظلموا ال ولكن شركه لشركه ظلمته له بكفر ظلمته له حتى بكفر كفر فسقه وتبلوت خلقه كان فسق نيمر نائب نايم ابليس ففسق عن امر ربه خفز له رب سبحانه وتعالى بسورته الكا وقال تعالى انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون سوره التوبه الايه 84 ابدا سوره التوبه تنزل لنا الله رب سبحانه وتعالى ايه قصري 84 انهم كفروا بالله كفار مزيون برب خفيروفه ورسوله كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وظات وهم فاسقون ويصم دمهم فاسقون هذا ذي افسق يا اخونا محمد فسق اصغر ويس اكبر والكفر ذو وصف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل كفر الأكبر فسق اكبر ولذلك الكفر ظالمونكم لهم كل ظلم اكبر وكفار فاسقون اليوم أكبر زائد ماني يخرج من الفله كابسلفنا زوجتي اني اكبر عبثه ولا مالت ربي سلمنا فكل كافر ظالم فاسق كل كافر ظالم يفاسق فعلا لكن ظلمي أكبر عبيه كابسلفنا زوجتي فسقون صائر الذنوب الله وزو هذه الاوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله زين سلستي سيدي بحثت عن ابن خضري حدثا كافر خفاسق خ عالم خ قلوب له ويس كبتي تساكموا زلو صرح قلبه يا دي يا ويس دغدا ماو سرحت راحو سرح زل النظر بالبويا اندولي لنا خلفلاليو دخل دينا اله شخص حسين حتى اقرب مالتو شنو تايلو ملي هذا هو الاقرب عندي والله اعلم تي ز قربنا بصوابنا بحكم مالتو يختلف من شخص إلى شخص طب هذا سبنا بحذا سلف عليه والصدفه تي فللي زل مالتو على حسب الاعتقاد بلبه زخ حد كافري بالاجماع ازي هاي افرت قدايسه الزخره لكن بلبوند امنوا اللي خلو دينه فاقتلوه لمرسله الحديث صحيح دينه زغيره قتلوه يا امني دين الاسلام هاي دليني له زخ حد ازي يا ابن ليزي قم ايطبقوا ابتكبروا يعلوا فريهدوا غبودي تقبلوا كويس سيتي السلطان دي عشا شيوه نزس ابو زي كافر كدبل يا ابن يا ابن ابنك الله النخورات قال كفزلو سبز قتلك قتللو يا ابن اللي ابنك الله اب زبوط خدة فيتي قرماجك وهاب اللو اذا رضع فيديو قبو تغبلودي ادنيت اشاشاته بزئ اي كفر ازي اي كفر ازي اتبع منهج اهل السنه والجماعه منهج السلفيون اهل السنه والجماعه بجمله صغ الكا يكفر فاني اذا كفر زي ان له الشريعه اما زي موعله ازي ضعف الايماني كنت خالو اذ واضح يا شباب ازيق الفلال يؤخذ كذا اللذان فتكفرون زائف حمز خده ذا يكفر صحيح كانه كافر كافر كافر مباشره ازيع عبقاي سنقول تايبل له الشارح من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به شوف استخفافا به استخفافا وكاني وكلاله هذاك في السراس او احتقارا وادماس سنه اسوا وي استخفاف في الكلال مالك ما ما اقل يا اخي سبحان الله حدا سبع بزبوزه ودق الكاسني 100 حمرجك وهب بلكه كانت تحواد صغير كانت فعاليه اليوم اتقال الفرق اني وديت ووسطت كلتي وحواتي وكلو خبطه قتيلون حدث باخي خلاص اسروا اسريتو عطو غازلو لك حت كتل تفاس كتل تف خبر سيط الكاسري سبعها فرماج كتهرمو وسبع كبكهاني كتهوريلو يلو استخفاف يقبرالو استنا اسكوايو سبحان الله نترب تزورو دوسي الله يخدولو اذا سي گللوا اذا سي بعليك استغخلا اذا بالزلو اذا كفر يولعات بالله او اعتقادا أن غيره اصلح منه واذا انتي امن مالاتيو اطي شرعي زي بونس لشرع غادي فكازلوه اذا ذات نسو يبلص نسو يطغمزلوي بوغن فرار درك ولنا ازي كافر وله هذا بالله وارفع للخلق يهز بالما تغمزهب تشرعنا يربي كونه هاي خالق شرع قرنا خيد ازي كافر او مثله ويد ما خمسه زربايس سما فهو كافر كفرا فخرجا من المله اذا عقيله اهل السماء فهو كافر كفرا فخرجا ها شباب من المله كابس لنا وفر هؤلاء من يضعون ل... من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية قال يوم كاني حساسات زقوم طوله حقتات الشيء شرعي زورو ربي اثرثاته مالتي لتكون من هاجا يسير الناس عليه اذا ما خضموا في حيل الكسبات بسخ من روح اللو فيبل فانهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفه للش... للشريعة الإسلامية الا وهو في يعتقدون أصلح أنه انها اصلح وانفع للخلق اذئتو ايبراهيم حقتات كروفوتهم كله اتايسلزوني بحقتات زوفوتو زلو اتي شريعه تغذي بالدول واذا ما اتخال حقتات تغنلو زيادة خب شريعه سلزوني او في لهز بالفا اتي ابشرع يكون نزله زبل عن بعد كفري الله ان من المعلوم بالضرورة العقلية والجبليه الفطرية أن الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا وهو يعتقد فضل ما يعدل اليه ذكونا بعقلنا ذكون هسه بفولطوي كدنت شي تعلمه زي كرص زي تعلمه بحا قول خبز حزق قليل كبول بتهرب بزف ترنا جبليه ربي زف ترنا با عند حركنا اله مالته هذا حساباتنا عند حرب زي تبكيله حاجه سبره كبحتي ابحثي قداي اي زبليريو الا تزبل لله زلو تقفل له عيوه سلازي انا الله وي دماي تبلت يلو سلاز امن الله نتي اغديو نفتح انتي زبلالو لكن ابزي اختبها الزلوه علىتي كزبلون كله مو زحزنا بلا زبل نتحتي غديو نفتح تخزل بلون كله وزيعه تفصيل ذهبها الشيخ بالباس هي اولى ابحكي رغبه بغناتو اعتقادا كغول خير يتدا زامبولازولو افناتي اذا كحدي بطوف كوفار كاب دينو الاسلام زو سخابو ميزي اما زينباليناتو ذا بسوديا بحفر دفافئاتو ويدماني نتي انصرو كبركوخي كره بحق حزائله ابقى لحق خي اذا يكفر لي وغراتي همراته لا الدنيا يزله قبو والسلطان خركب والملك عوت افرج عزيزي همراته لكن الشريعه هي تأمن للديخابله والله امنله عزيز فرار الدول زلغوا سي اسلوا يعظنون يبلك هاي حقي بالشرع قد يفزوا خذوا زلغوا لكن كعود دني قبو دني لا الدنيا تعشى شتو معلتي ورفض ما عذل عنه نتا قدامي تي قدي فوازلو اللي هي الشريعه لا شرعي لا تحت تخزن باله كله زياده نتا قدامي تا اسنايس والو ويدو شرم فعلا لكن انت في اس كان في تا يتبجسي تي بزنبال شرع قديت كانت خاله في كان في تا يتبجسي ابذ التفاصيل كفزله مالتي وشخ ابن عسيفين التتفشيل بزرزران سيولو مالتي ولم يحكم بمعزل الله وهو لم يستقف به اي سنة اسون مالتي نكته بولنا بشريعه ولم يحتقره كبون عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولم يحتقره كمن تايو اسر ولم يعتقد أن غيره اصلح منه لنفسه أو نحو ذلك ويد ما جايب الماله تشو كاب شرع قد يفسنا به اتقال افضل زبلته فتحز له الى عان منني بل ان ماله بخلت منانا له اذا شرع ذا حق وخانه فهذا ظالم وليس بكافر اذا بنص عمسه كافر غن ايقونه فخناتو اه اخونا فرج قلبو ينولودي امنولودي انت انفلتناتو ابشر يعي زول لكن كم تقدم مزبلت غوببو الدنيا تتعلق عندها غوببو دلي ويدماني سلطان دلي ويدماني نتي تبايسوزو للسب كروت عدلو اباكاتو تبغى غيرو فردناي طبقه اي زخيد بشرق كيدينه بل ازي سابزي كيحيدو ايذ كلينه بل انما دليتس يبلول توظخو حدود دليز لو بلوب لا بتي طاروت خاانو مالتي ومانه طاروت تخفارردو طاروت دماني اتسحوك فردتات هاي قدفو انتصر حرب زقاتو هذا طاوت اتذا بناتي حق خيدو ناي ربي شرعي قدو فوز ازي سب زين عيطا دازو هنا خمس بالي مرات خبطي ناي ربي سبحانه وتعالى كفرده في قلو ااتي لناخذكم هنا ازي فكزات ناي ربي اعتصره هنا ربي في ساعه هو الطاغوت جاءت له من تجاوز حده اتي درتو د حلفه مالته درتو وخلو قرون الرو ابتصرحنا خالد ذات وين برون ابتصرحنا خالد كباتوه ازي طاغوت في بلا مالتي درتوا سلاز حلفه رب بسرعه كسريها سلا زبال فزين ما بخلع زراره بقى نعيتها هززون نعيتها جذون هيزل زبل سنجازنا يرب غروفه زين تقولوا زي كفيري وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم اتي ظلمنا تقاني كفي درجات ما تروحوا دو ابصيك فراره تقول له مالك بلبوزه عملته قينو بشري هذا شرعنا يرب زورو دو بلبوزه يفعل له تخينوا ها شباب كفروا عليك كفروا كفروا زينها بنت قداي لكن ابتدى رب غفر لي الناس قبو دا الدنيا تالي لها يكفر السبزي اي يكفر لم يحكم بما انزل الله لا لاستخفاف بحكم الله يعني لز حكمه رب سبحانه وتعالى يستناء سو يلن ولاحتقار يدع قول يلن ولاعتقادا ان غيره اصلح كقول قال العشليب يلن وارفع للخلق او مثله كقول نهزبه تغضب باتي حساسا يدق سباتي دحر زي بالكوين وانما حكم بغير بغيره محابه للمحكوم له بل انما جاءوا بستيف وسوت بايسوز واللثب محابه مالته كتهاله لخ مالته كتهاله لخ بسمن كتها مس بستيف وباسطو دلو او مراعاه للرشوه ويد ما قبوخ بالعدليو مالته ويد ما تاخ قبر دلو قبوخ بالعدليو او غيرها قال اذا مساسلو الدنيا زبلكت مالته من عرض الدنيا فهذا فاسق اذا تقبله فاسق بنظر كافر كاد الإسلام الاسلام وتخا اين وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم حتى تي فاسق حتى توال من ري او ابتي افارغازله فسؤه قالت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيميه انتبه طيب زان هي شغل الاسلام ابن تيميه نوحز راسه اللي خونت وعبرت قروه عبيرت شغل الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لبن نتوم خوارج نتوم تكفيريين ها الاسلام بجمله ز الله مالتي اعتقادا زي كذا ولا بل بغيت له يقول كاتاتي خوارج كفير كاز الله مزياتو صفوقي روفال سيبوف شيخ الاسلام ابن سيف رحمه الله ان شاء الله ابذات مسدر سكن الرياض ساعه الخير الذي ابذات تطوب بالفالتي واكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته